التسجيل مئة وسبعة استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف الحضارة الإسلامية باء المدينة الفاضلة تاء الشعوب المسلمة ثاء وسائل الراحة